قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وانني خفت الموالى من ورائي وكانت امراتي عاقرا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 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاثًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَقُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي أينه ولنجعله آية للناس وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ أَهْلَ مَخاضٍ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحت يا الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز اليك جذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فَكُ وَشابِي وَقَّ عينَا فَإَّا تَرَيَّ مِن الْبَشرِ حَدًا فَقُل إ نَذَرْتُ للِ الرَّحْمَِ صَوْمًا فَلَن قُكَلِّمَ اليَوْمَ إنسي فأَتَتْ بِ قَوْمَا تَحمِلُ قالَاوا يَ مَغيَمُ لَ قَذِ جِِّ شَيْئًا فَرِيي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 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَبْنِي عَنكَ شَيْئًا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 فَلََّا تَزَ لَهُم وَماَا يَعْبُدُونَ مِن دُِ الَّ وَهَبَنَ لَ إحاقَ وَيَعقُودَ وَكُلَّ جَ النَّ نَبِيّ وَهَبَنَ لَ مِر الرحْمَتِنا وَجَعلن لَ لِسَانَ صِدٍِ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 جن عاد لل التي واد الرَّحمن وعباد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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ سَانُوا أن خَلَقناَو مِنْ قَبللُ وَلَم يكُ شَياء فَورَبِّكَ لَ نحشرًا النَّوم وَالشَّطلَثَُّ لَ نُحطًِا حَوْلَ جَهَّ مَدثّ. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِأَوْصِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جتيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُل مَّن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا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 وَالْباقِية الصَّالحاتُ خَيْر عندَ رَبِّكَ فَوََوُ وَخَيْر رَدَّ أَفَر عدَ الذيكَفََ بِ آياتاتِنَا وَقَالَ لَ أتََلَّ مَا لَ وَولَدَا أَ الطلَعَ الغَيبَاء مِ الدَّقَذَ عنندَ الرحمنانِ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 يَوْمَ نَحْشرُ المَُّقينَ إلىى الرَّحمانِ وَفدَا وَنَسُوقُ المجرمينَ إى جَهَن مَوِدَا لا يَمِْكُونَ الشَّقعَةَ إَِّا مَن التَّخَزَ عِندَ الرَّحمَانِ عَْد وَقالُ التَّخَذَ الرَّحمُ وَلَدَا لقد جداِم شَيئا إَِّ. تكادُ السَّم وَدُ ييتَ الطرنَ مِنْ وَتَ شَفُّ الأرض وَتَخُِ الجبالوحَدَّأَندَ عوذِ الرَّحمِ وَلَد وَماَا يَ بَغل الرَّحمانِ أياتَّخذَ